يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد أو عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الخامس والعشرون قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميله صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضي أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله كنا بدان الكلام حول هذا الحديث في درس ماضي وعرفنا هذا التوجيه النبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفقراء المسلمين الذين ما كانوا يجدون ما ينفقون ويتصدقون فألهمهم إلى أن الصدقة ليست محصورة في دفع وإعطاء المال وإنما يمكن أن تكون الصدقة من خلال ما يقدمه الإنسان من إحسان يعود نفعه عليه وعلى غيره ولا شك إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل ما يزكي به الإنسان عن نفسه خصوصا وان الإنسان مكون من أجزاء وسلامات وكلها تحتاج إلى أن يتصدق عنها فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أسباب الصدقات عن الإنسان وعن سلامات الإنسان وعن أجزاء الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء التنزيه ودعاء التسبيح وإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأدعية وتلك الأذكار من الثواب العظيم الجليل ما يزيد به الإنسان عن صدقة المال لذلك أرشدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذا النوع من الثواب والأجر ومن الزكاة ومن الصدقة وكنا قد بدانا في درس ماض ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها فضل الذكر وأنه يقوم مقام الصدقات وأن الإنسان إذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى يكافئه الله تعالى مكافأة من يتصدق ومن من تهينا إليه ما أشار إليه ابن رجب بقوله قال وفي مسندي بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره فاعتبر الذكر ذكر الله تعالى من الهبات ومن المنن التي يمتن الله بها على العباد وهي تزيد في أجرها على الصدقات هذا معنى قوله أن يلهمه ذكره لأن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كتب الله له من الثواب الشيء العظيم فقد مر بنا أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ الميزان وما بين السماء والأرض وأنها تزن كل ما في كون في الكون غير الله سبحانه وتعالى هذه الأذكار هذا ثوابها وفضلها وأجرها ولذلك عندما يلهم الله العبدى ويرزقه هذا الذكر فإن هذا الإلهام وهذا الذكر يغنيه عن كثير من الصدقات قال وقال خالد بن معدان إن الله يتصدق كل يوم بصدقة وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا كما جاء في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على الذكر فان ذكر العبد ربه فان ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه وان ذكره العبد في ملئ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملئ خير من ملئ لذلك كانت هذه المكافأة وهذا الثواب العظيم من أفضل الأعمال ثم يقول لنا الشارع والصدقه بغير المال يعني الصدقة إما أن تكون بمال أو تكون بغير مال فإن كانت بالمال فقد عرفنا ثوابها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 اما اذا كانت الصدقة غير مال فيشير هنا ابن رجب الى انها نوعان الصدقة غير المالية نوعان قال احدهما ما فيه تعديه الاحسان الى الخلق فيكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من الصدقة بالمال وهذا مثل أن يعلم الإنسان أخاه علما أن يلقنه دعاء أن يحفظه آيات من كتاب الله فإن هذا الإنسان الذي يعلم يحصل من الأجر والثواب بقدر ما يفعل المتعلم بتلك الأمور التي علمها ويجري له من الثواب كما أنه يثاب المتعلم على ما تعلمه فلما كان الخير لا يقتصر على المعلم وإنما يتعداه إلى المتعلم فيكون للمعلم مثل أجر المتعلم كلما ذكر الله تعالى وكلما قرأ الآية وكلما عمل بالعلم كان له ثواب ولمن علمه ذلك الثواب أيضا يجري له فمن هنا كان صدقة وربما زادت على صدقة المال لأن الإنسان قد يتصدق بالمال والمتصدق عليه بهذا المال ينفقه فينفد هذا المال إن أنفقه في طعام أكله ونفد الطعام انتهت أو انتهى أجر الصدقة وإن أنفقه في ثوب ولبس ذلك الثوب ينتهي أجر الصدقة ذلك الثوب بانتهاء ذلك الثوب لكن العلم والذكر الذي يتعلمه او يعلمه غيره ما دام هذا الانسان يردده وما دام هذا الانسان يذكر الله به او يعلمه غيره فطالما ان هذا الذكر يتردد فثوابه لمن علمه ومن هنا كان ثواب هذا العلم وثواب ذلك الذكر أفضل من ثواب المال ولهذا قال أحدهما ما فيه تعضية الاحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من الصدقة بالمال وهذا يعني الشيء الذي يكون أكثر قال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للمسلمين أو للناس ودفع الأذى عنهم وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم كل هذه لما كانت أشياء لا تقتصر على الفاعل وإنما تتعدى إلى غيره كان ثوابه أعظم ثم بدأ ابن رجب رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة في فضل هذه الأفعال يقول سؤال هل يجوز عمل عمرة لأحد والدي أو أي أحد آخر في نفس الوقت الذي أقوم بعمل عمره لنفسي وهل يوجد حديث وإن كان فيه نفي لذلك السؤال يقول هل يجوز عمل عمرة لأحد والدي أو أي أحد آخر في نفس الوقت الذي أقوم فيه بعمل عمرة لنفسي نقول الأصل أن الإنسان إذا أحرم بأداء العمرة أو لأداء نسك الحج فإن الحج والعمرة لا ينعقد إلا عن شخص واحد لا ينعقد إلا عن شخص واحد والأصل أن العمرة تنعقد عن من يقوم بها يعني الشخص الذي يباشرها ويؤديها لأنها عبادة تعبدنا الله تعالى بها والأصل أن الإنسان يقوم بأداء عبادته لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج وادى ذلك عن نفسه وهكذا اصحابه رضوان الله عليهم لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الحج وقد احرم هو واصحابه ولبوا ورفعوا اصواتهم بالتلبية يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وإذا برجل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في السير سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عن شبرمة فسأله من شبرمة هذا؟ الذي تلبي عنه من شبرمة هذا فقال قريب لي اذا هو نوى أداء الحج عن قريبه شبرمة كأنه يحج عن غيره فسأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سؤال قال له هل حجشت عن نفسك؟ هل حجشت عن نفسك؟ قال لا. فجاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فدل هذا الحديث. وعرفنا من خلال التوجيه النبوي لهذا الرجل انه يجوز للانسان ان يحج عن غيره شريطة ان يكون قد حج عن نفسه شريطة ان يكون قد حج عن ايه عن نفسه وفي رحلة الحج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وبعد الرما وبعد أن قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وبات بالمزدلفة وبينما هو مقبل من المزدلف من منى من وبينما هو مقبل من المزدلفة إلى منا صبيحه يوم العيد وقد اردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ابن عمه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه وبينما هم في الطريق وعلى مشارف منن واذا بوفد من وفود العرب كانوا حريصين أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه فتصدت لهم رأى من خفعم وقالت يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله في الحج أدركته وهو كبير لا يقوى على الركوب ولا يقوى على السفر حج عنه فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك واعتمري ولقيته امرأة أخرى أو رجل آخر وقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته قالت بلى يعني لازم قال فحق الله أو فالله أحق بالقضاء فالله أحق بالقضاء يعني أقضي حج أمك وتولي أداء الحج عن أمك لكن نحن عرفنا القاعدة قاعدة الشبرمة وهي أنه إذا أديت الحج عن نفسك لك أن تؤدي الحج عن غيرك وإذا اعتبرت عن نفسك عمرة الإسلام لك أن تحرم بالعمرة عن, إيه؟ عن غيرك أما أن تؤدي العمل الواحد عمر عنك وعن أبوك وعن أمك فلا لأن هذه عبادات لا تقبل الاشتراك وإنما يفعلها الإنسان عن شخصه أو يفعلها عن غيره إن كان قد أدى ما عليه عن نفسه هذا هو جواب السؤال يعني عرفنا أن من اعتبر عن نفسه يحق له أن يعتبر عن غيره إذا كان هذا الغير ميتا أو كان عاجزا عجزا تاما عن أن يؤدي له النسب ومفهومه أن من كان صحيحا شحيحا غنيا قويا فلا تصح أن تؤدى عنه لا عمرة ولا إيه ولا حج سأل سؤال يقول نحن جماعة ننوي العمرة ومعنا امراه أسقط جنينا كانت حاملا فيه لشهرين فهل يجوز لها أن تطوف معنا وتسعة أي هي يجوز لها أن تؤدي العمرة وهي على هذا الحال جزاكم الله خيرا الجواب ان من شروط الطواف الطهارة من شروط الطواف الطهارة والمرأة اذا كانت غير طاهر بأن تكون حائضا أو نفساء فإنها لا تطوف حتى تطهر لا تطوف بالبيت حتى تطهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج من المدينة في رحلة الحج ومعه الرجال والنساء وقد احرموا من الميقات وبينما هم في الميقات في ابار علي يريدون الانطلاق الى مكة واذا باسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها زوج ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وضعت في تلك الليلة وضعت ابنها محمد ابن ابي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه. وسال ابو بكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما موقفنا مع هذه المراه التي وضعت وغالبا المراه عندما تضع وعندما تلد ينزل عليها دم النفاس فقال لها له النبي صلى الله عليه وسلم او قال لها اغتسلي واستذفري يعني تحفظي ثم انطلقي الى الحج وبينما هم في الطريق وهم على مشارف مكة في منطقة تسمى بسرف قبل منطقة التنعين نزل الحجاج الركب يرتاحون ويستعدون لدخول مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها في خيمتها فوجدها تبكي وعجب لي مكائها الناس محرمون للحج مستقبلون بيت الله يريدون أداء هذا النسك الحجاج والعمار وفض الله الأفصل أن يكونوا في حالة رضا وفي حالة سرور وطمانينه فما بال هذه المرأة تبكي سألها ما يبكيك ليش تبكين سكتت حياء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم موجب هذا البكاء فقال لها لعلك نفستي يعني نزل عليك دم الحيض اتتكي العادة الشهرية فلم تجب استخياءا فقال لها عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما افعلي ما يفعل الحجاج افعلي ما يفعل الحجاج يعني من تلبيا ومن ذكر ومن دعاء الا انك لا تطوفي بالبيت الا انك لا تطوفي بالبيت يعني حتى تطهري اذا فالمرأة اذا كانت ذات عذر واحبت ان تعتمر او ان تحج فنزول العذر ووجود العذر لا يمنع من الإحرام تغتسل وتستثر وتلبس ملابس إحرامها الذي تريد أن تحرم فيه فإذا جاءت إلى الميقات لا تدخل المسجد ولا تصلي وإنما تنوي وهي في السيارة لبيك اللهم عمره وتلبي كما يلبي العمار وتذكر الله كما يذكرون لكنها لا تقرأ القرآن لكن لو وجدت وجد دعاء وان كان في القران كان في القرآن قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس أن تدعو بمثل هذا الدعاء لأن الغرض منه الدعاء وليس الغرض قراءة القران فإذا وصلت إلى مكة تلزم البيت الذي تسكن فيه والغرفة التي تنزل فيها في فندقها حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت وسعت يعني ادت مناسك العمره ولا شك ان المرأة اذا اسقطت جنينها والجنين في حدود الشهرين يعني اقل من ستين يوم فهذا حكمه حكم الحيض متى ما طهرت ومتى ما توقف الدم تغتسل وتصلي وتؤدي مناسك العمراء لان الجنين انما يخلقه إذا مكث أربعة أشهر مئة وعشرين يوما لأن الحديث المشهور والذي كنا قد قراناه من قبل في هذا الكتاب المبارك إن أحدكم يجمع خلقه في بطر أمه أربعون يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك والعلقه هي الدم المتجمع ثم يكون مضغة مثل ذلك هذه ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يخلق المضغة تتحول إلى العظام فمتى ما بدا يتخلق وتحول الى عظام وكسي العظام لحما عندئذ يكون جنينا لا يجوز القاؤه وان نزل فكان فله حكم الولاده بعد المئة والعشرين يوم يغسل ويكفن ويصلى عليه وتعتبر امه يعني قد ولدت ويجرى عليها حكم الولاده وحكم النفساء وان كانت جاريه فتكون بهذا ام ولد لها احكام ام الولد التي جاء النص عليها في الشريعه اما ما دون ذلك ان كانت شهرين او اقل فهذا حكمه حكم الحيض لانه دم متجمع يقول لي ولد وخطب عند عمه او عند عم له وملك يعني عقد على ان يكون زواجه هذا العام 1425 ودفع المهر كاملا ستين الف يعني ثم توفي قال وصار الى رحمة الله فما الحكم في هذا المهر فما الحكم في هذا المهر الجواب ما دام هذا الولد قد عقد على المرأة واصبحت المرأة زوجة له لكنه لم يدخل بها ثم مات عنها فان المهر يثبت لها بالعقد وان كان له مال اخر فانها ترث لها ربع الميراث اذا لم يكن له ولد يعني من غيرها فان كان له ولد فلها الثمن وعليها ان تعتد اربعة اشهر وعشر وعليها ان تحد على هذا الزوج تتجنب الطيب والزينه مدة العدة فان انتهت من عدتها لها ان تتزوج اما ما يتعلق بالمهر فقد ثبت لها المهر ولها ايضا ان تريف منه الربع ان لم يكن له ولد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين اما السؤال الثاني فيقول نحن مجموعه عوائل اتينا من الدمام وننوي الذهاب الى جده ثم الى مكه ومن اين يكون الاحرام الجواب ما دام قدمتم وفي نيتكم عند خروجكم من الدمام متوجهين الى المدينه ان تؤدوا مناسك العمره فاحرامكم يكون من الميقات من احرام اهل المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما حكى عنه ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذل الحليفة ولأهل الشام الجحفه ولأهل اليمن لم لم ولأهل نجد قرن هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وما دمتم قادمين تريدون العمرة وقد أنشأتموها من بلدكم ومردتم بميقات اهل المدينة فهو ميقاتكم تحرمون من المدينة من ميقات اهل المدينة من ابار علي فان وصلتم تؤدون العمره وان مررتم بجدة ومروركم بجدة تكونون محرمين تحرمون من ميقات أهل المدينة وإن احببتم أن تمروا بجدة فلا بأس لكن تذكروا أنكم على الإحرام ثم تنتهوا إلى مكة حسب طلبتكم وإن كنتم تريدون البقاء في جدة أيام فإني أنصح لكم بان تحرموا من مقات اهل المدينة ثم تنطلقوا الى مكة مباشرة وتؤدوا مناسك العمرة وهذا يستغرق منكم ساعات تطوفوا وتسعوا ببيت الله وتقصروا او تحلقوا فان تحللتم من عمرتكم لكم ان تذهبوا الى جدة وتعيش وتبقوا المدة التي تريدون البقاء فيها في جدة يقول رجل مات ولم يصلي هل يجوز ان نحج عنه اي نعتمر عنه والسؤال الثاني ما معنى مجوسي وما معنى سبحان الله وبحمده وما معنى سبحان الله وبحمده اما السؤال الاول يقول رجل مات ولم يصلي هذا الرجل يعني انه كان يترك الصلاة اهل العلم تناولوا هذا الموضوع بشيء من التفصيل يقول لماذا يترك المسلم الصلاه ان كان قد تركها جحودا يعني يسال صلي فيقول لا الصلاه ما هي واجبه الصلاه ليست فرضا أنا ما أصلي جحد وجوب الصلاة فهذا بإجماع أهلي القبلة هو كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يورث ولا ندفنه بمقابر المسلمين اما اذا كان كما هو شان كثير من المسلمين لا يصلي الا الجمعة وبعضهم يصلي العيد فقط وبعضهم ربما يصلي الفجرة او يصلي الظهر يعني يتهاون في اداء الصلاة وبعضهم لا يصلي واذا سألته لما لا تصلي يقول انا الصلاة واجبة بس انا حالي وضعي انا مشغول يعتذر بالشغل انا اشتغل مع الكفار اشتقي اصلي او انا البس لباس ما يمكني من الوضوء او ما اريد ان يصفني الناس باني مطوع او انا شباب اريد ان استمتع بحياتي اذا كبرت ان شاء الله اصلي او انا ما اريد يعني ما استطيع ان اصلي حتى احج فاكون ملتزما اعذار نسمعها من كثير من الناس الشيطان يسول لهم فيبررون ترك الصلاة تسأله هل الصلاه فرض وواجب يقول نعم الله فرض الصلاه لكن الله يعذرنا هكذا يتجرؤون على الله الله يسامحنا وربما اذا راوا اباهم او امهم تصلي يقولون يا امه او يا ابي ادعوا الله لنا هذه احوالهم علماء الامه الاسلاميه احكام اختلفت فيها الاراء فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الحديث وابن حزم إلى أن المتهاون في أداء الصلاة ومن يتركها ولو فرضا واحدا فإنه كافر يخرج بترك الصلاة عن الملة لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأن الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله الآية نزلت في من يقاتل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم، ومفهومه أنهم إن لم يفعلوا، فليسوا بإخوان، وليسوا بمحرم الدم، وروى الإمام أحمد. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر هذا الحديث هو من اظهر الادله التي استدل بها الامام احمد رحمه الله على ان تارك الصلاه كافر وذهب الجمهور يعني غيره من الفقهاء الشافعي واحما الشافعي ومالك والامام ابو حنيفه رحمهم الله الى ان المتهاون في اداء الصلاه لا يحكم بكفره لكنه فاسق وهو على خطر من أمره لان من يترك صلاه يحبط عمله ولان الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله وانه مرتكب كبيرا ان لم يتب فهو على خطر عظيم وقالوا ان على الامام الشخص الذي يترك الصلاة لا يصلي على الامام ان يستتيبه وعليه ان يحمله على اداء الصلاة والا لا يتركه يتهاون فان انكر وجوب الصلاة كفره وابيح دمه وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو يحبس إلى أن يموت فهذا الشخص الذي جاء السؤال عنه أنه ما كان يصلي فإن كان تركه للصلاة جحودا فهذا يعتبر خارج عن دين الإسلام وتطبق عليه أحكام أهل الكفر أما إذا كان ممن نطق بالشهادتين يعني يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتهاون في الصلاة يصلي بعض الفرائض دون بعض كما هو شأن كثير فعند الجمهور أنه يموت مرتكبا كبيرا وأن حكمه منقول إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن هم يرون أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث شأنه شأن من يرتكب الكبائر لكن الأدلة الظاهرة التي استدل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني اظهر واما قول سبحان الله وبحمدي فمعناها ننزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب يتصف به غيره او يكون في غيره ونحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه لأنه أهل للحمد وللثناء لكمال عظمته وكمال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى هذا معنى قولنا إيه؟ سبحان الله وبحمده إيه؟ ما سنعك الله قال إيه ونحن قلنا الكلام هذا إذا حكمنا بكفره لا تصح يصح الحج عنه لأن الحج ما يصح على الكفار ينال ثوابا مثل ثواب الحي يحصل له ثواب العمر ويكون إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام فتسقط عنه عمرة الإسلام يأتي يوم القيامة وهو محسوب من المعتمرين عندما يصنف الناس يصنف مع المعتمرين لأنه أخاه أو ابن عمه أو أباه أو غيرهم قد أدى عنه إيش الواجب